أولا لك فأولا ثم أولا لك فأولا أيحسب الإنسان أي يترك هذا أيحسب يترك سدا؟ ألم يكن أي من مني يبنى ثم كان على فخلق سوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى